Ya Ya Ya Ya Ya Ya La, hep ne baza, dım al dakı tari. إن بالنسبة لنا الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر إنساب بعضنا من هو يحتل المكان يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر إنساب بعضنا من هو يحتل المكان ولما نحفظ آية نركض للإمام ويد بدك وجمة هدية كل ما كانت الله وليدي فيك ولما نحفظ آية نركض للإمام ودم الهديه كل ما كانت بارك الله شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا وش عطانا اللي من صغري تعلق بل يتعلق مكانا شوف وين وصلنا شوف ربنا وش عطانا اللي من صغري تعلق والله يتعلى مكاننا والله يتعلى مكاننا قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح